بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقر فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تحب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 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم عَلَيْهِ إذ دخلوا عليه قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجت منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما قطبكم أيها المرسلون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 مَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ إِلَّا قَلِيلًا وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِأَعْقِنَهُ وَقَالَ سَاحِرٌ أَهُمْ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مرين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتث عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين 119. فبعثوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 110. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 111. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين وَالسَّم أَبَنَينهاَا بِعيدون وَإِنَّا لَثعون وَالأَرضَ فَرَشْناهَا فَنْعملَ المهدُون وَمنِنْ كُ لِ شيءَءٍ خَلَقُناَا زَوجَيْنِ عَكُمْ تَذَكرَّرون فَفرِرون إِ اللهَّ ففروا إِنَّ اللَّهَ إِذْ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اَذْوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَفْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ